بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لما من القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الثامن عشر المجلد الثاني الصفحة ستماء ثم تأمل اختلاف سير الكواكب وما فيه من العجاب كيف تجد بعضها لا يسير إلا مع رفقته ولا ينفرد عنهم بسيره أبدا بل لا يسيرون إلا جميعا وبعضهم يسير سيرا مطلقا غير مقيد برفيق ولا صاحب. بل إذا اتفق لهم صحبته في منزل رافقه فيه ليلة وفارقه ليلة أخرى فبيناتره رفيقه وقليله إذ رايتهما مفترقين متباعدين كأنهما لم يتصاحبا قط وهذه السيارة لها في سيرها سيران مختلفان غاية الاختلاف سير عام يسير بها فلكها وسير خاص تسير هي في فلكها كما شبه ذلك بنملة تدب على رحا ذات الشمال والرحا تأخذ ذات اليمين فللنمله في ذلك حركتان مختلفتان إلى جهتين متباينتين احداهما بنفسها والأخرى مكرهه عليها تبع للراحه تجذبها إلى غير جهة قصدها وبذلك يجعل التقدم فيها كل منزلة إلى جهة الشرق ثم يسير فلكها وبمنزلتها إلى جهة الغرب فسأل الزنادقة والمعطله أي طبيعة اقتضت هذا وأي فلك أوجبه وهل كانت كلها راتبة أو منتقلة أو على مقدار واحد وشكل واحد وحركة واحدة وجريان واحد وعلى هذا إلا صنع من بهرت العقول حكمته وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بانه الخالق الباري ومصور الذي ليس كمثله شيء أحسن كل شيء خلقه وأتخن كل ما صنعه وأنه العليم الحكيم الذي خلق فسوى وقدر فعداه وأن هذا إحدى آياته الدالة عليه وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار إذا سافرت فيها إليه وأنه خلق مسخر مربوب مدبر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النار يطلبه حفيثه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فإن قلت فما الحكمة في كون بعض نجوم راتبا وبعضها منتقلا؟ إلى إنها لو كانت كلها راتبة لبطلة الدلالات والحكم التي نشأت من تنقلها في منازلها وسيرها في بروجها ولو كانت كلها منتقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف بها ولا رسم يقاس عليها لأنه إنما يقاس مسير المنتقلة منها بالراتب كما يقاس مسير السائرين على الأرض بالمنازل التي يمرون عليها فلو كانت كلها بحال واحدة لاختانط نظامها ولا بطلة الحكم والفوائد والدلالات التي في اختلافها ولا تشبث المعطل بذلك وقال لو كان فاعلها ومودعها مختارا لم تكن على وجه واحد وأمر واحد وقدر واحد فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل للدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته فصل ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه وكيف يدور على هذا العالم هذا الدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام وما في طي ذلك من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد وما في ضمن ذلك من مصالحه مع الأرض من أصناف الحيوان والنبات وهل يخفى على ذي بصيرة أن هذا إبداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم؟ ولهذا خطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله وإنما دعوهم إلى عبادته وحده لا إلى الإقاربة فقالت لهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق فهو اظهر البصائر من الشمس الأفزار وأبير العقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده فما ينكره إلا مكابر بلسانه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 صنوان وغير صنوانه يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وقال تعالى ان فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أنه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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وقال تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دب وأنزلنا من السماء ماء فأنبت ما فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وقال تعالى خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون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 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين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 ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 سبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وتأمل كيف وحد سبحانه الآية من قوله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب إلى آخرها وختمها بأصحاب الفكر فأما توحيد الآية فلأن موضع الدلالة واحد وهو الماء الذي أنزله من السماء فأخرج به كل ما ذكره من الأرض وهو على اختلاف أنواعه لقاحه واحد وأمه واحدة فهذا نوع واحد من أنواع آياته وأما تخصيصه ذلك بأهل الفكر فلأن هذه المخلوقات التي ذكرها من الماء فلأن الموضع موضع فكر وهو نظر القلب وتامله لا موضع نظر مجرد بالعين فلا ينتفع الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه إلى نظر القلب في حكمة ذلك وبديع صنعه والاستدلال به على خارقه وباريه وذلك هو الفكر بعينه وأما قوله تعالى في الآيات التي بعدها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فجمع الآيات لأنها تضمنت الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهي آيات متعددة مختلفة في أنفسها وخلقها وكيفياتها فإن إظلام الجو بالغروب ومجيء الليل الذي يلبس العالم كالثوب فيسكنون تحته آية باهرة ثم ورود جيش الضياء يقدمه بشير الصباح فينهزم عسكر الظلام وينتشر الحيوان وينكشط ذلك اللباس بجملته آية أخرى ثم في الشمس التي هي آية النهار آية أخرى وفي القمر الذي هو آية الليل آية أخرى وفي النجوم آيات أخر كما قدمناه هذا مع ما يتبعها من الآيات المقارنة لها من الرياح واختلافها وسائر ما يحدثه الله بسابها. آيات أخر فالموضع موضع جمع وخص هذه الآيات بأهل العقل لأنها اعظم مما قبلها وأدلوا أكثر والأولى كالباب لهذا، فمن استدل بهذه الآيات وأعطاها حقها من الدلالة استحق من الوصف فوق ما يستحقه صاحب الفكر وهو العقل ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكر فلما دلهم بالآية الأولى على الفكر نقلهم بالآية الثانية التي هي أعو منها إلى العقل الذي هو فوق الفكر فتأمله فأما قوله في الآية الثالثة إن في ذلك لآية لقوم يذكرون فوحد الآية وخصها بأهل التذكر فأما توحيدها فكتوحيد الأولى سواء فإنما ذرأ في الأرض على اختلافه من الجواهر والنبات والمعادن والحيوان كله في محل واحد ومقر واحد فهو نوع من أنواع آياته وإن تعدد أصنافه وأنواعه وأما تخصيصه إياها بأهل التذكر فطريقة القرآن في ذلك أن يجعل آياته للتبصر والتذكر قما قال تعالى في سورة قاف والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فالتبصرة التعقل والذكرى التذكر الفكر باب ذلك ومدخله فإذا فكر تبصر وإذا تبصر تذكر فجاء التذكر في الآية لترتيبه على العقل المرتب على الفكر فقدم الفكر إذ هو الباب والمدخل ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته وأخر التذكر إذ هو المطلوب من الفكر والعقل فتأمل ذلك حق التأمل فإن قلت فما الفرق بين التذكر والتفكر فإذا تبين الفرق ظهرت الفائدة قلت التفكر وتذكر أصل الهدى والصلاح وهما قطباء السعادة ولهذا وسعنا الكلام في الفكر في هذا الوجه لعظم المنفعة وشدة الحاجة إليه قال الحسن ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطغط فإذا لها أسماع وأبصار فاعلم أن التفكر فعلم أن التفكر طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل منها هذا حقيقته فإنه لو لم يكن ثم مواد تكون موردا للفكر استحال الفكر لأن الفكر بغير متعلق متفكر فيه محال وتلك المواد هي الأمور الحاصلة ولو كان المطلوب بها حاصل عنده لم يتفكر فيها لم يتفكر فيه فإذا عرف هذا فالمتفكر ينتقل من المقدمات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب الذي يريده فإذا ضفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ينبغي إيثابه وما ينبغي اجتنابه فالتذكر هو مقصود التفكر وثمرته فإذا تذكر عاد بتذكره على تفكره فاستخرج به ما لم يكن حاصل عنده فهو لا يزال يكرر بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره ماذا معاقلا؟ لأن العلم والإرادة لا يقفان به على حد بل هو دائما سائر بين العلم والإرادة وإذا عرفت معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكره، يتبصر بها من عمل قلب ويتذكر بها من غفلته فإن المضاد للعلم إما عمل قلب وزواله بالتبصر وإما غفلته وزواله بالتذكر والمصود تنبيه القلب من غفلته بالإشارة إلى شيء من بعض آيات الله ولو ذهبنا نتتبع ذلك لنفذ الزمان ولم نحظ بتفصيل واحدة من آياته على التمام لكن ما لا يدرك جملة لا يدرك جملة وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر في آيات الله وعجائب صنعه والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته فلذلك أعقدنا هذا الكتاب على هذين الأصلين إذ هما أفضل ما يكتسبه العبد في هذه الدار فصل فسل المعطل الجاحد ما تقول في دولاب دائر على نهر قد أحكمت آلاته وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه بحيث لا يرى الناظر فيه خللا في مادته ولا في صورته وقد جعل على حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتها وفي تلك الحديقة من يقوم بأمرها ولم شعثها ويحسن مراعاتها وتعاهدها والقيام بجميع مصالحها فلا يختل منها شيء ولا تتلف ثمارها ثم يقسمها قيمها عند الجذاذ على سائر المحاويج بحسب حاجاتهم وضروراتهم فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذا على الدوام أترى هذا اتفاقا بلا صانع ولا مختار ولا مدبر؟ بل اتفق وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقا من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر أفترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان وما الذي يفتيك به وما الذي يرشدك إليه ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوبا عميا لا بصائر لها فلا ترى هذه الآيات الباهره إلا قوية الحيوانات البهيمية كما خلق عينا عميا لا أبصار لها فالشمس والقمر والنجوم مادية وهي لا تراها ثم ذنبها, إن ذنبها إن أنكرتها وجعلتها فهي تقول في ضوء النهار هذا ليل ولكن أصحاب الأعين لا يعرفون شيئا ولقد أحسن القائل وهبني قلت هذا الصبح ليل أي عالمون العالمون عن الضياء فصل ثم تأمل الممسكه للسمهوات والأرض الحافظ لهما أن تزولا أو تقعا أو يتعطل بعض ما فيهما أفترى من الممسك لذلك ومن الحافظ له ومن القيم بأمره ومن المقيم له فلو تعطلت بعض أهلات هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة من كان يصلحه ويعيده وماذا كان عند الخلق كلهم من الحيلة في رده كما كان فلو أمسك عنهم قيم السماوات والأرض الشمس فجعل عليهم الليل سرمناً من الذي كان يطلعها عليهم ويأتيهم بالنهار ولو حبسها في الأفق ولم يسيرها فمن ذا الذي كان يسيرها عنهم ويأتيهم بالليل فلو أزال السماء والأرض فمن ذا الذي كان يمسكهما من بعده فصل ثم تأمل هذه الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما وفكر في دخول أحدهم على الآخر بالتدريج والمهلة حتى يبلغ نهايته ولو دخل عليهم فالأضر ذلك بالأبدان وأهلكها وبالنبات كما لو خرج الرجل من حمام المفرط الحرارة إلى مكان مفرط في الورودة ولو للعناية والحكمة والرحمة والإحسان لما كان ذلك فإن قلت هذا التدريج والمهلة إنما كان لإبطاء سير الشمس في ارتفاعها وانخفاضها قيل لك فما في ذلك لإبطاء في الانخفاض والارتفاع؟ فإن قلت ساو في ذلك بعض المسافة من مشارقها ومغاربها قيل لك فما في بعض المسافة ولا تزال المسألة متوجهة عليك كلما عينت سببا حتى تفضي بك إلى أحد أمرين إما مكابرة ظايرة ودعوى أن ذلك اتفاق من غير مدبر ولا صالح وإما الاعتراف برب العالمين والإقرار بقيوم السماوات والأراضي والدخول في زمرة أول العقل من العالمين ولن تجد بين القسمين واسطة أبدا فلا تتعب ذهنك بهذيانات الملحدين فإنها عندما عرفها من هوس الشياطين وخيالات المطلين وإذا طلع فجر الهدى وأشرقت شمس النبوة فعساكروا تلك الخيالات والوساوس في أول منهزمين والله متم نوره كره الكافرون فصل ثم تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهور فإنها لو كانت ظاهرة أبدا كالماء والهواء كانت تحرق العالم وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدة ولو كانت كاملة لا تظهر ابدا لفاتة المصالح المترتبة على وجودها فاقضت حكمة العزيز العليم أن جعلها مخزونة في الاجسام يخرجها وينفتها الرجل عند حاجته إليها فيمسكها ويحبسها بمادة يجعل فيها يجعلها فيها من الحطب ونحوه فلا يزال حابسها محتاج إلى بقائها فإذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت بإذن ربها وفاطرها فسقطت المؤنة والمضرة ببقائها فسبحان من سخرها وأنشأها على تقدير محكم عجيب، اجتمع فيه الاستماع والانتفاع والسلامة من الضرر قال تعالى افرايتم النار التي تورون أأنتم انشاتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فسبحان ربنا العظيم لقد تعرف إلينا باياته وشفانا ببيناته واغنانا بها عن دلالات العالمين فأخبر سبحانه أنه جعلها تذكرة تذكرنا بنار الآخرة فنستجيره منها ونهرب إليه منها ومتاعا للمقوين وهم المسافرون النازلون بالقواء والقي وهي الأرض الخالية وهم أحوج إلى الانتفاع بالنار للإضاءة والطبخ والخبز والتدفي والأنز وهو ذلك. فصل ثم تأمل حكمته تعالى في كونه خص بها الإنسان دون غيره من الحيوانات فلا حاجة بالحيوان إليها بخلاف الإنسان فإنه لو فقدها لعظم الداخل عليه في معاشه ومصالحه وغيره من الحيوانات لا يستعملها ولا يتمتع بها ونبه من مصالح النار على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع وهي في هذا المصباح الذي يتخذه الناس فيقضون به من حوائجهم ما شاءوا من ليلهم ولولا هذه الخلة لكانت الناس نصف أعمارهم لكان الناس نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور فمن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرفا في ظلمة الليل الداجي وكيف كانت تكون حال من عرض له وجع في وقت من الليل فاحتاج إلى ضماد أو دواء أو استخراج دم أو غير ذلك ثم انظر إلى ذلك النور المحمول في ذبارة المصباح على صغر جوهره، كيف يضيء ما حولك كله فترى به القريب والبعيد ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر من خلق الله كيف لا يفنى ولا ينفد ولا يضعف وأما منافع النار في إنضاج الأطعمة والأدوية وتجفيف ما لا ينتفع إلا بجفافه وتحليل ما لا ينتفع إلا بتحليله وعقد ما لا ينتفع إلا بعقده وتركيبه فأكثر من أن يحصاه ثم تأمل ما أعطيته النار من الحركة الصاعدة بطبيعها إلى العلو، فلولا المادة تمسكها لذهبت صاعدة كما أن الجسم الثقيل لو لا الممسك يمسكه لذهب نازلا فمن أعطى هذا القوة التي يطلو بها الهبوط إلى مستقره وأعطى هذه القوة التي تطلب بها الصعود إلى مستقرها وعن ذلك إلا بتقدير العزيز العليم فصل ثم تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح فإنه حياد هذه الأبدان والممسك لها من داخل بما تستنشق منه ومن خارج بما تباشر به من روحه فتتغذى به ظاهرا وباطنا وفيه تطرد هذه الأصوات فيحملها ويؤديها للقريب والبعيد كالبريد والرسول الذي شأنه حمل الأخبار والرسائل وهو الحامل لهذه الروائح على اختلافها ينقلها من موضع إلى موضع فتأتي العبد الرائحة من حيث تهب الريح وكذلك يأتيها الصوت وهو أيضا الحامل للحر والبرد لديله بهما صلاح الحيوان والنبات وتأمل منفعة الريح وما يجري له في البر والبحر وما هويأت له من الضحمة والعذاب وتأمر كم سخر للسحاب السحاب من ريح حتى أنطر فسخرت له المثيرة أولا فتثيره بين السماء والأرض ثم سخرت له الحاملة التي تحمله على متنها كالجمل الذي يحمل الراوية ثم سخرت له المؤلفة فتؤلفه بين كسافه وقطعه حتى يجتمع بعضها إلى بعض فتصير طبقا واحدا ثم سخرت له اللاقاحة بمنزلة الذكر الذي يلقح الانثى فتلقحه بالماء ولولاها لكان جهاما لا ماء فيه ثم سخرت له المزجية التي تزجيه وتسوقه إلى حيث ومر فيفرغ ماءه هنالك. ثم سخرت له بعد إعصاره المفرقة التي تبثه وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعا ولو نزل جملة لأهلك المساكن والحيوان والنبات بل تفرقه فتجعله قطرا وكذلك الرياح التي تلقح الشجرة والنبات ولولاها لكانت عقيما وكذلك الرياح التي تسير السفن ولولاها لوقفت على ظهر البحر ومن منافعها أنها تبرد الماء وتضرم النار التي يراد إضرامها وتجفف الأشياء التي يحتاج إلى جفافها وبالجملة فحياتم على الأرض من نبات وحيوان بالرياح فإنه لولا تسخير الله لها لعباده لذوى النبات ومات الحيوان وفسرت المطاعم تن العالم وفسد تن العالم وفسد ألا ترى إذا ركدت الريح كيف يحدث الكرب والغم الذي لو دام لأثلف النفوس وأسقم الحيوان وأمرض الأصحاء وأنهك المرض وأفسد الثمار وعفن الزرع وأحدث الوباء في الجو فسبحان من جعل هوب الرياح تأتي بروحه ورحمته ولطفه ونعمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرياح إنها من روح الله تأتي بالرحمة وننبه للطيفة في هذا الهواء وهي أن الصوت أثر يحدث عن استكاك الأجرام وليس نفس الاستكاك كما قال ذلك من قاله ولكنه موجب للاستكاك وقرع الجسم للجسم أو قلعه عن فسببه قرع أو قلع فيحدث الصوت فيحمله الهواء ويؤديه إلى مسامع الناس فينتفعون به في حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والنهار وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم فلو كان أثر هذه الحركات والأصوات يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاس لم تلأ العالم منه ولا عظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس إلى محوه من الهواء والاستبدال به أعظم من حاجته من الاستبدال بالكتاب المنبوء كتابة فإن ما يلقى من الكلام في الهواء اضعاف ما تودعه القراطيس فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن جعل هذا الهواء قرطاساً قفية. يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة ثم يمحى بإذن ربه فيعود جديدا نقيا لا شيء فيه فيحمل ما حمل كل وقت فصل ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقت واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقر للحيوان والنبات والأمدعاء ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم والجلوس لراحاتهم والنوم لهدوئهم والتمكن من أعمالهم ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا ولا هدوءا ولا ثبت لهم عليها بناء ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثه ولا مصلحة وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله وألقى في الأرض رواسيا أن تميد بكم وقوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا وقوله الذي جعل لكم الأرض مهادا وفي القراءة الأخرى مهدا وفي جامع الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعل التميد فخلق الجبال عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يا رب أل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد قالوا يا رب، هل من خلقك من شيء أشد من الحديد؟ قال نعم، النار قالوا يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم، الماء قالوا يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم، الريح قالوا يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم، ابن آدم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله ثم تأمن الحكمة البالغة في ليونة الأرض مع يبسها فإنها لو أفرطت في اللين كالطين لم يستقر عليها بناء ولا حيوان ولا تمكننا من الاندفاع بها ولو أفرطت في اليوبس كالحجر والحديد لم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها ولا فلحها ولا حفر عيونها ولا البناء عليها فنقصت عن يوبس الحجارة وزارت على ليونة الطين فجاءت بتغدير ربها وفاطرها على أحسن ما جاء عليهم هذا الحيوان من الاعتدال بين اللين واليوبوس. فتهيأ عليها جميع المصالح فصل ثم تأمر الحكمة البالغة في أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب الجنوب وحكمة ذلك أن تنحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويها ثم تفيض فتصب في البحر فكما أن الباني إذا رفع سطحا رفع أحد جانبيه وخفض الآخر ليكون مصبا للماء ولو جعله مستويا لقام عليه الماء فافسده كذلك جعل مهب الشمال في كل بلد أرفع من مهاب الجنوب ولولا ذلك لبقي الماء واقفا على وجه الأرض فمنع الناس من العمل والانتفاع وقطع طرق والمسالك وأضر بالخلف أفيحسن عند من له مسكة من عقل أن يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير العزيز الحكيم الذي أتقن كل شيء فصل ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال التي قد يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الأرض لا حاجة إليها وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها ونصبها وفي حديث إسلام ضمام بن ثعلب قوله للنبي صلى الله عليه وسلم بالذي نصب الجبال وأبدع فيها المنافع آه الله أمرك بكذا وكذا قال اللهم نعم فمن منافعها أن الثلج يسقط عليها فيبقى في قللها حاملا لشراب الناس لحين نفاده وجعل فيها ليذوب أولا فاولا فتجري منه العيون الغزيرة وتسيل منه الأنهار والأودية فينبت في المروج والوهاد والربى ضروب النبات والفواكه والأدوية التي لا يكون مثلها في السهل والرمال فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فانحل جملة وساح دفعة فعدم وقت الحاجة إليه وكان في انحلاله جملة السيول التي تهلك ما مرت عليه فيضر بالناس ضررا لا يمكن تلافيه ولا دفع أذيته ومن منافعها ما يكون في حصونها وقول لها من المغارات والكهوف والمعاقل التي هي بمنزلة الحصون والقلاع وهي أيضا أكنان للناس والحيوان ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها والأرحية وغيرها ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزبرجد والزمرد في ذلك من أنواع المعادن الذي يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل حتى إن فيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب في مضاعفة وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرها ومدعها سبحانه وتعالى ومن منافعها أيضا أنها ترد الرياح العصبة وتكثر حدتها فلا تدعوها تصدم ما تحتها ولهذا الساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية ومن منافعها أيضا أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها فتصرفها عن ذات اليمين وذات الشمال لا لأخربت السيول في مجاريها ما مرت به فتكون لهم بمنزلة السد والسكر ومن منافعها أنها أعلام يستدل بها في الطرقات في منزلة الأدلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق ولهذا سماها الله علاما فقال ومن آياته الجوار في البحر كالاعلام فالجوار هي السفن والاعلام الجبال واحدها علم. قالت الخنساء وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار فسمي الجبل علما من العلامه والظهور ومن منافعها أيضا ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكون في السهول والرمال كما أن ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله في الجبال وفي كل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط بها إلا الخلاق العليم ومن منافعها أنها تكون حصونا من الأعداء يتحرز فيها عباد الله من أعدائهم كما يتحصلون بالقلاع بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن ومن منافعها ما ذكره الله تعالى في كتابه أنه جعلها للأرض أوداء تثبتها ورواس منزلة مراسي السفن وأعظم بها منفعة وحكمة هذا وإذا تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتها في غاية المطابقة للحكمة فإنها لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليها والانتفاع بها وسترت عن الناس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بها ولو بصدت على وجه الأرض لضيقت عليهم المزارع والمساكن ولا ملأت السهل ولا ما حصل لهم بها الانتفاع من التحصن والمغارات والأكنان ولا ما سترت عنهم الرياح ولا ما حجبت السيول ولو جعلت مستديرة على الكرة لم يتمكنوا من صعودها ولا ما حصل لهم بها الانتفاع التام فكان اولى الأشكال والأوضاع بها وأليقها وأوقعها على وفق المصلحة هذا الشكل الذي نصبت عليه ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه الى النظر فيها وفي كيفيه خلقها فقال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فخلقها ومنافعها من اكبر الشواهد على قدره بريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته هذا مع انها تسبح بحمده وتخشع له وتسجد له وتتشقق وتهبط من خشيته وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمان إذا عرضها عليها وأشفقت من حملها ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فسخ وتذكدك ومنها الجبل الذي كلم الله عليه موسى كلمه ونجيه ومنها الجبل الذي حبب الله رسوله وأصحابه إليه وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومنها الجبل الذين جعلهم الله سورا على بيته وجعل الصفا في ذيل أحدهما والمروة في ذيل الآخر وشرع لعباده السعي بينهما وجعله من مناسكهم ومتعبداتهم ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات فلله كان به من ذنب المغفور وعثرة مقارة وزلة المعفو عنها وحاجة مغضية، وكربة مفروجة، وبلية مدفوعة، ونعمة متجددة، وسعادة مكتسبة، وشقاوة ممحوة كيف وهو الجبر المخصوص بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم؟ الذين جاءوا من كل فج عميق، وقوفا لربهم، مستكينين لعظمته، خاضعين لعزته، شعثا غبرا، حاسرين عن رؤوسهم، يستقيلونه عثراتهم، ويسألونه حاجاتهم، فيذنوا منهم، ثم يباهي بهم الملائكة فلله ذاك الجبل وما ينزل عليهم دا الرحمه والتجاوز عن الذنوب العظام ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بربه حتى أكرمه الله برسالته وهو في غاره فهو الجبل الذي فاض منه النور على أفطار العالم فانه لا يفخر على الجبال وحق له ذلك فسلحان من اخترص برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال فجعل منها جبالا هي مغناطيس القلوب كأنها مركبة منها فهي تهوي إليها كل ما ذكرتها وتهفو نحوها كما اختص من الرجال من اختصه بكرامته وأتم عليه نعمته ووضع عليهم محبه منه ووضع عليهم محبة منه فأحبه وحببه إلى ملائكته وعباده المؤمنين ووضع له القبول بينهم وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد فدع عنك الجبل الفلاني وجبل بني فلان وجبل كذا خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعه الشمس ما يغنيك عن زحلي هذا وإنها لا تعلم أن لها موعدا ويوما تنسف فيه نسفا وتصير كالعهن من هوله وعظمته من هوله وعظمه مشفقه من هول ذلك الموعد منتظرة له وكانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا سافرت فصارت على جبل تقول لمن معها أسمع الجبال ما وعدها ربها فيقول ما أسمعها فتقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته وقد أخبر عنها فاطيرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لا ولا تصدعت من خشته فيعجبا من مضغة لحم أقصى من هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب، فليس بمستنكر لله عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق لها نارا تذيبها إذ لم تلن لكلامه وذكره وزواجره ومواعظه فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه ولم ينب إليه ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته فليتمتع قليلا فإن أمامه الملين الأعظم وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم فصل ولما اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن جعل من الأرض السهل والوعر والجبال والرمال لينتفع بكل ذلك في وجهه ويحصل منه ما خلق له وويئت الأرض بهذه الآية لزم من ذلك أن صارت كالأم التي تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل صنف ثم تخرج إلى الناس والحيوان من ذلك ما أذن لها فيه ربها أن تخرجه إما بعلمهم وإما بدونه ثم يرد إليها ما خرج منها وجعلها سبحانه كفاة للأحياء ما داموا على ظهرها فإذا ما استودعتهم في بطنها فكانت كفاة لهم تضمهم على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا فإذا كان يوم الوقت المعلوم وقد أثقلها الحمل وحان وقت الولادة ودن المخاض أوحى إليها ربها وفاطرها أن تضع حملها وتخرج أثقالها فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرها وتقول ربي هذا ما استودعتني وتخرج كنوزها بإذنه تعالى ثم تحدث أخبارها وتشهد على بنيها بما عملوا على ظهرها من خير أو شر فصل ولما كانت الرياح تجول فيها وتدخل في تجاويفها وتحدث فيها الابخره فتختنق الرياح ويتعذر عليها المنفث أذن الله سبحانه لها في الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشيه والانابه والاقلاع عن معاصي والتضرع إليه والندم كما قال بعض السلف وقد زلزلت الارض ان ربكم يستعتبكم وقال عمر بن الخطاب وقد زلزلت المدينه فخطبهم وعظهم وقال لان عادت لا اساكنكم فيها فصل ثم تأمل حكمة الله عز وجل في عزه هذين النقدين الذهب والفضة وقصور حيلة العالم عما حاولوا من صنعتهما والتشبه بخلق الله إياهما مع شدة حرصهم وبلوغ أقصى جهدهم واجتهادهم في ذلك فلم يظفروا بسوى الصبغه ولو مكنوا من أن يصنعوا مثلما خلق الله من ذلك لفسد أمر العالم واستفاض الذهب والفضة في الناس حتى صارا كالشقف والفخار وكانت تتعطل المصلحة التي وضعا لأجلها وكانت كثرتهما جدا سبب تعطل الانتفاع بهما فإنه لا يبقى لهما قيمة ويبطل كونهما, ويبطل كونهما قيما لنفائس الأموال والمعاملات وأرزاق المقاتله ولم يتسخر بعض الناس لبعض إذ يصير الكل أرباب ذهب وفضة فلو أغنى خلقه كلهم لافقرهم كلهم فمن يرضى لنفسه بامتهارها في الصنائع التي لا قوام العالم إلا بها فسبحان من جعل عزتهما ثاب نظام العالم ولم يجعلهما في العزة كالكبريت الأحمر الذي لا يوصل إليه فتفوت المصلحة بالكلية بل وضعهما وبثهما في العالم بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصالح عباده وقرأت بخط الفاضل جبريل بن وحن الأنباري قال أخبرني بعض من تداول البعادن أنهم اوغلوا في طلبها إلى بعض نواحي الجبل فانتهوا إلى موضع رأوا فيه أمثال الجبال من الفضة ومن دون ذلك واد يجري منصلة بماء غزير لا يدرك ولا حيلة في عبوره فانصرفوا إلى حيث يعملون ما يعبرون به فلما هيئوه عادوا راموا طريق النهر فما وقعوا له على اثر ولا عرفوا إلى أين يتوجهون فانصرفوا ايسين وهذا أحد ما يدل على بطلان صناعة الكيمياء وأنها عند التحقيق زاغل وصبغة لا غير وقد ذكرنا بطلانها وبينا فسادها من أربعين وجها في رسالة مفردة والمقصود أن حكمة الله تعالى اقتضت حزة هذين الجوهرين وقلتهما بالنسبة إلى الحديد والنحاس والرصاص لصلاح أمر الناس واعتبر ذلك بأنه إذا ظهر الشيء الظريف المستحسن مما يحدثه الناس من الأمتعة كان نفيساً عزيزاً ما دام فيه قلة وهو مرغوب فيه فإذا فشى وكثر في أيدي الناس وقدر عليه الخاص والعام سقط عندهم وقلت رغباتهم فيه ومن هذا قول القائل نفاسة شيء من عزته ولهذا كان أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه وأرغبهم فيه البعداء عنه فصل وتامل الحكمة البديعة في تيسيره سبحانه على عباده ما هم احوج إليه وتوسيعه وبذله فكلما كانوا أحوج إليه كان أكثر أوسع وكلما استغنوا عنه كان أقل وإذا توسطت الحالة توسط وجوده فلم يكن بالعام ولا بالنادر على مراتب الحاجات وتفاوتها فاعتبر هذا بالأصول الأربعة التراب والماء والهواء والنار وتأمل ساعة ما خلق الله منها وكثرته وعمومه فتأمل ساعة الهواء وعمومه ووجوده بكل مكان لأن الحيوان المخلوق في البر لا يمكنه الحياة إلا به فهو معه أين كان وحيث كان فهو معه أين كان وحيث كان لأنه لا يستغني عنه لحظة واحدة ولولا كثرته وسعته وامتداده في اخطار العالم لاختنق أهل العالم من الدخان والبخار المتصاعد المنعقد فتأمل حكمة ربك في أن سخر له الرياح فإذا تصاعد إلى الجو أحالته سحابا أو ضبابا فأذهبت عن العالم شره وأذاه فسأل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وهل يقدر أهل العالم كلهم لو اجتمعوا أن يحيلوا ذلك ويقلبوه سحابا أو ضبابا أو يذهبوه عن الناس ويكشفوه عنهم ولو شاء ربه تعالى لحبس عنه الرياح فاختنق على وجه الأرض فأهلك ما عليها من الحيوان والناس فصل ومن ذلك سعت هذه الأرض وامتدادها ولولا ذلك لضاقت عن مساكن الإنس والحيوان وعن مزارعهم ومراعيهم ومنابت ثمارهم وعشابهم فإن قلت فما حكمة هذه القفار الخالية والفلوات الفارغة الموحشة فعلم أن فيها معايش ما لا يحصيه إلا الله من الوحوش والدواب وعليها أرزاقهم وفيها مطردهم ومنزلهم وفيها مطردهم ومنزلهم كالمدن والمساكن للإنس وفيها مجالهم ومرعاهم ومصيفهم ومشتاهم ثم فيها بعض متسع ومتنفس للناس ومضطرب إذا احتاجوا إلى الانتقال والبدو والاستبدال بالأوطان فكم من بيداء سملق صارت قصورا وجنانا ومساكن ولولا سعت الأرض وفسحها لكان أهلها كالمحصورين والمحبوسين في أماكنهم لا يهدون عنها انتقالا إذا فدحهم ما يزعجهم عنها ويضطرهم إلى النقلة منها وكذلك الماء لولا كثرته وتدفقه في الأودية والأنهار لضاق عن حاجة الناس إليه ولا القوي فيه الضعيف واستبد به دونه فيحصل الضرر وتعظم البلية مع شدة حاجة جميع الحيوان إليه من الطير والروحوش والسباع فاقتضت الحكمة أن كان بهذه الكثرة والسعه في كل وقت وأما النار فقد تقدم أن الحكمة اقتضت كمونها متى شاء العبد أو راه عند الحاجة فهي وإن لم تكن مبتذثة في كل مكان فإنها عتيدة حاصلة ما تحتاج إليها واسعة لكل ما يحتاج إليه منها غير أنها موضعة في أرسام جعلت معادن لها للحكمة التي تقدمت ينتهيون مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآلِه وصحبه